بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذعت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت